فألها مها فجورها وتقواها، قد أفلح من ذكها، وقد خاب من دستها، كذبت ثمود بتقواها، إذ دعت أشقها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.